انزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الغيب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 وَلَقدَد آتَن دَودَ مِ فَضن ياجُِ أَوّ بِمَهُ وَطَّير وَأَلََّ لَهُ حَدد أَنعمل سَ بِغاتُ وَقَدد في السَّبْدَ وَعمللوا صَالِحًا إِ بِماَا تعملونَ بَصيد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 إِلَّا لِنَعَلَمَمَ يُؤمِنُ بالِالآخَِةِ مَِّنْهَُ مِنهَا فِي شَك وَرَبُّك على كُلِّ شيءَ حَفِي قُلدُعُ ال الذي نَزَعَتُم مِن دُِ الل لَا يَمِكُونَ مِثقالَالَ ضَوَّتَا فيِي السَّمواتِ وَل فِي, في الأررض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 119. بل هو الله العزيز الحكيم 110. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 111. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كُلُّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلَوْ تَرَاءَ الْظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ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 بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم مِّنْ عَذَابِ النَّارِ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ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 وَمَا آافَقُتُم مِن شَيْء فَهُو يُخُلِّفُهُ وَهُو خَيرُ الوازِقين وَيَوْماَا يَحْشُرُهُم جَم ثُمَّ يَقولُول للِلمَلائِكَةِ أَهُ لائِئَكُمْ كَانوا يَعبُضُون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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب